بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخواي بخشندي مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد, وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 تسرعون إليه بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُمْ إِنَّمَا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أي أو كساني كباورتان هنا ودجمناني منو خوتان ما كان بدوستي خوتان دوستي خوتانيان بودنيرن لە کاتێکدا دڵنییاشن ئەوان بێباوەرن بەو ئاینە ڕاستەی کە بۆتان هاتووە، پێغم بەرسەلهە اللله و و وسلم و ئێوەش دەردەکەن لەبەر ئەوەی کە باوەڕ دەهێنن جا ئەگەر دەرچون لە وڵاتی خۆتان بۆ جەنگکردن لە ڕێ و بۆ داواکردنی من لكات يقدامن بي ازانن بو وي شاردي تانهو بو وي اشكراتان كرد و هر كس اي گله اي و دوستات يام بكات او بي گومان ري راستي وان كردوا اي يثقفوكم يكونو لكم اعداء وَيَدْسُطُّ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا وَوَدُّوا لَوْ تكفرون. أگر توشتن ببن أبن بدجمني إيوا ودريج أكن بوتاندست يانو زمانيان بخرابي آوا تخوازن كاكاشكاي إيوا بيبا وربونايا لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. نخزمان تانو نمن دالان تانسوت تانبينا جيّن لروجدوايدا خاءء ووخزما كان تانليك زيادة كاتوا وخابينا بويك ذيكن.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 إنا براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ بَرَا سْتِيبُو إِ وَهِي سَتْمَشْقِ شِذْوَانُ تَاك لِإِبْرَاهِيمُ أوَانِي دَابُون بەڕاستی ئێمە بێزار و بەرین لە ئێوەوە لەو شتتانش کەدایان زیاتی خوا، ئێمە باوەڕمان نییە بە ئاینی ئێوە،وە پەیدا بوو لە نێوان ئێمە و ئێوەدا توژمناتی و چینە بۆ هەمیشە، تا کاتێک کە بڕوا بەخوای تەنیا دەهێنن، جگە لەو قسەی ئبراهیم کە بە باوکیوت، بێگومان و من Tanhaa, peştem ben toba sustu, ve her boylay toa garağın etu, seren zahmiş her boylay toya. Rabbin, la tejgalna fitnete, lilladine kafar, ve affilana, Rabbin, inna kaaat alaziz alhakim. Ay perword gar, neman kide bama iğumrayi, avani biaba varbun, لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغلي الحميد سوين بخوا بيغمان بوئي وهي لإبراهيم بروادار كان داستن مشقشي دوان بو کسے ک امیدو ہی وای ب بے بخوا و بروج دوائی و هر کس ایک پشت حلقات او براستی هر خوايه بین یا زو دولمن دو الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم والله قدير والله غفور رحيم ضل نياب خوادروز دکاد لنيوان اي او اواني دوجمنياتي تان لوان دوستاتي خوشويستي بايمان هينان زور بيان واخوابت لا ينهاكم الله عن لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين خاريتا <تصفيق> لناجر لقل أوانك زنجان لقل نكر دون لسر أم ديناء ودريان نكر دون لزيج كانتان كتاكان لقل بكن وداديان لقل وينن براستي خوا اواني خوش أبي كداد جرن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا, وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون بيقمان <تصفيق> خواري قريتان ليدكابتان هالوانئك زنجان لقال كردون لسردين Vaderi an kirdün, laziği oşwenavad tanıda. Vyar meti an da, ola sardır kirdintan. Bergeri tanıda kadla, o ik dos ta eti an le galbkan. Vab dos ta eti 129. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفرون أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَكِحُهُنَّ إِذَا آتِيتمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ وَالْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أي أواني باورتان هنا أجل آفرتاني إيمان دار هاتن بولاتان بكوت كري تاقيام بكنا خواب باوري أوان زاناتنا إنزا أجل زانيتان أو آفرتان باور دارن أو ما ينجير نوبولا ميردبي باورا كان نا أو آفرتان حلال بو أو ميردبي بروايانا ونە ئەو مردانش بۆ ئەو ئافرانە حەلاڵن و ئەوەی مردەکان خەران کردووە بیان دەنەوە هیچ گوناهێکتان لەسەرنییە کە ئەم ئافرانە مارە بکەن ئەگەر مارەی یەکانیان بدەنێ. ژنە کافرە بێنامەکان لای خۆتان ڕاممەگرن، ئێوە داوای ئەوە بکەنەوە کە خردستان کردووە بۆ ژنە کافرەکانتان کە بوجنا مسلمان بوكان كهاتونه لاي ايوا اما فرمان اخويا بريال ادى لنيوان تاندا وخفا زاناي كاربجيا وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي تبی مؤون ئەگەر لەدەستتان چوو یەکێک لە خێزانەکانتان بە سوونان بۆ لای بێ باوەڕان، ئێوە ش تۆڵەتان لێ سنددن و غەنیمەتان گرت،ئجا لەو غنیمەتە بدەن بەوانەی کەژنەکانیان ڕۆشتووە بە ئەندازەی ئەوەی کە خەرجییان کردووەوە ببترس لەوخواایی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 ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك في معروف فانبئهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم اي پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم هر كاتق افرتاني ايمان در هات بولات كپيمان دل قلبي بستن لسراوي كداننن بهاو بشيخ واحد شتيكو دزيو داويان پي سي نكنو مافي كوبي كردنو پخش كردنيم برهما پاريس روا دغهختونه بختان يك هل بستن دويو برهمان ري دراونيا بو هيچ کس نمانيد نكن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 Barasti awan be hiwan la fada asti roji dawayi harton be rwayan be